يقول السائل أريد, أريد أن أحج أو أريد أن أسأل عن حج المرأة مع زوجها قرانا هل عليها هدي وهل يجزئ هدي الزوج فقط أم لا علما أنها لا تعمل وما عندها دخل إذا حجت المرأة مع زوجها وكل منهما كان حجه قرانا فعلى كل منهما هدي لأن الهدي الذي يكون على القارن وعلى المتمتع هو هدي شكر لله سبحانه وتعالى على هذا التيسير لأداء النسكين العمره والحج في سفرة واحدة كما قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فإذا كانت مستطيعه لذبح هذا الهدي في في مكة فعلت وإن كانت ليس عندها استطاعة مالية فإنها تصوم ثلاثة أيام في الحد وسبعة إذا رجعت نعم حصل الله ليكم يقول كيف كيف رمي الجمرات وكم عددها ومن أين فصل لنا جزاكم الله خيرا الجمرات في يوم العيد إنما ترمى جمرة العقبة فقط وهي التي تلي مكة فإنما ترمى جمرة العقبة ورميها يكون بسبع حصيات والحصيات تلتقط من أي مكان يتيسر للمرء سواء التقطها من المزدلفة أو من الطريق إلى ميناء أو من ميناء يلتقطها من الموضع الذي يتيسر له أو إذا كان طريق على مكة وجد مكان في حصى والتقط منه لا حرج يلتقط من المكان الذي يتيسر له فترمى جمرة العقبة في يوم العيد بسبع حصيات ثم الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والعقبة على هذا الترتيب ترمى كل واحدة منها في أيام التشريق الثلاثة لمن أراد أن يتأخر أو في اليومين الأولين منهما لمن أراد أن يتعجل ترمى كل واحدة منها بسبع حصيات نعم صلى الله عليكم يقول الذكر في القلب بدون ما يحرك بدون تحريك اللسان هل هو جائز؟ ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب أن مراتب الذكر ثلاثة الأول وهو اعلاها وأفضلها الذكر بالقلب واللسان معا الذكر بالقلب واللسان معا ثم الذكر بالقلب ذكر الله بالقلب أن يكون القلب ذاكرا لله مستحضرا لعظمته ومتأملا في معاني أسمائه وصفاته ونحو ذلك مشتغلا بذلك فهذا من الذكر لله ثم بعد ذلك الذكر باللسان فالذكر ثلاثه مراتب اعلاها اعناها ذكر الله بالقلب واللسان معا ثم ذكره بالقلب ثم ذكره ثم ذكره بالقلب وحده ثم ذكره باللسان وحده نعم صلى الله عليكم يقول ما هو العلاج الحقيقي لقسوه القلب وجفاف العين سال رجل الحسن البصري رحمه الله تعالى أو شك إليه قسوة قلبه فقال رحمه الله أدبه بكثرة الذكر أدب هذه القسوة بكثرة الذكر فالدواء لقسوة القلب الاكثار من ذكر الله لأن قسوة القلب من الغفلة من الغفلة عن ذكر الله والدواء لهذا الداء الاكثار من ذكر الله وكذلك الاكثار من الاستغفار ولهذا قال علي رضي الله عنه عجبت لمن يهلك والنجات بين يديه قالوا وماهي قال الاستغفار فالاستغفار والاكثار من ذكر الله وقراءه القرآن فهذه كلها مذيبة للقسوة التي تكون في القلب نعم ولو قرأ السائل كتاب الوابل الصيب لابن القيم ولا سيما المقدمة مقدمة الكتاب سيجد فيها بإذن الله سبحانه وتعالى ما ينفعه ويفيده في تحقيق مراده نعم أحسن الله ليكم يقول شخص يريد الحج وقافلته ستذهب في اليوم السابع فبماذا تنصحونه أي بأي نسك يهل إذا كان إحرامه في اليوم السابع فإنه من المتيسر له بإذن الله أن يكون متمتعا من المتيسر له ذلك والأولى أن يتمتع الاولى أن يتمتع والتمتع هو أن يهل بالعمرة ثم يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل ثم في اليوم الثامن يلبس إحرامه ويلبى بالحج من مكانه في مكة وهذا هو أول الأنساك الثلاثة فإن أتى به فهو الأولى وإن حرم قارنا أو مفردا فلا حرج كلها مشروعه نعم حس الله عليكم يقول يسأل عن كيفية صفة الدعاء عند الملتزم إذ إن بعض الناس يدعو يضع صدره ووجهه على الملتزم الملتزم هو الموضع الذي بين الحجر والباب بين الحجر الأسود والباب وذكر فيها الإمام القيم رحمه الله تعالى نقولا عديدة في كتابه زاد المعاد تدل على جواز ذلك ومشروعيته والالتزام هو أن ينصق بدنه في هذا الموضع بين الحجر الأسود والباب باب البيت بينها في هذا المكان يلصق بدنه على البيت ويدعو الله سبحانه وتعالى بما تيسر له من الدعاء نعم. صلى الله ليكم يقول رجل عنده وسواس في الوضوء كثير جدا يجعله يغسل قبوله أكثر من مرة وهكذا كذلك بعد الفراغ من الوضوء فنرجو نصيحتكم وتوجيهكم حتى يطمئن قلبه ويذهب عنه ما يجد. الوسواس هذا مرض وآفة عظيمة وهو من الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وإني أنصح هذا السائل من غير تطويل عليه بوصيتين اثنتين إن وفق للعمل بهما ذهب عنه بإذن الله تبارك وتعالى ما يجد الأولى كثرة الدعاء واللجوء إلى الله ولا سيما بهذه الصورة العظيمة قل أعوذ برب الناس إلى تمامها يكثر من الدعاء فإن الشفاء بيد الله وهذا مرض والشفاء منه بيد الله فيلجأ إلى الله طالبا الشفاء والعافية منه سبحانه وتعالى وأما الأمر الثاني فإن عليه أن يجاهد نفسه على الا يتعبد لله سبحانه وتعالى إلا بما شرع فلينظر في الطهارة المشروعة المامور بها شرعا فلا يزيد عليها ولينظر في الوضوء الشرعي المأمور به شرعا فلا يزيد عليه فإن الزيادة عليه لا يجر عليها العبد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال فمن زاد فقد أسأ وظلم من أزاد أي على هذا الوضوء والوضوء الشرعي كما هو معلوم إما أن تغسل الأعضاء واحدا واحدا مرة مرة أو تغسلها مرتين مرتين أو تغسلها ثلاثا ثلاثا هذا هو المشروع الزيادة على ذلك ليست مشروعة وليستحضر من ابتلي بالوسوسه قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فاعمال هذه التي يفعلها احتياطا لدينه احتياطا لعبادته هذه غير مشروعه وليس مطلوبة منه فليحذر من أن يعبد الله بغير ما شرع وليقيد نفسه بالطهارة المشروعة وليعلم أن ما زاد على ذلك غير مشروع وغير مقبول فهو يعني نفسه ويجهدها ويكلفها امورا غير مشروعة غير مشروعة فبالمجاهدة للنفس ودعاء الرب يذهب عنه بإذن الله تبارك وتعالى ما يجد وإذا أراد بصا في الجواب فليقرأ كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان فإنه عقد رحمه الله فيه فصلا مطولا يتعلق به هذه المسألة وطريقة مداواتها ومعالجتها ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وان يصلح لنا شاننا كله وأن يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا